بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لعين وتب ما أضنى عنه ماله وما كسب يَأْخُذُونَ لَنَا وَنَذَاكَ لَهَا وَامْرَأَتُهُ وَامْرَأَةٌ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَمْلٌ مِّمَّا سُقِطَ